ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين قربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون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 لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادق ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضرين إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ